بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاذ بالقارعة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 أعجاج نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة راضية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكروه وتعيغاء ذنواعية فإذا نفخ في الصور نفخ سو واحدة وحملت الأرض والجبال فذكّت ذكّته واحدة في يوم إبدؤ وقعت الواقع. وَنْشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَ إِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فأما من قُرِئَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ غَائُمُ قَرَأُ كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ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 ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه